بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد باركس هبز حالة درستات مالتيو كبز الدروس المهمة لعامة الأمة تبلنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بزعب شروط الصلاة وسيدنا طمعت ما شاء الله بزعبه اركان الصلاة والصد الدرس السابع كم زين قرناهن فاليان يگبا امون كو شرطن امون كو ركنن زلو شرط قدمي تاع عباده مقبركه اقدم كاتبداو له وله ما اما ركن تخوينو غير حقيقه الشيء ا ا بو شتا واضح يا شباب طيب بدحرزي نابته اركان الصلاة نمسا وهي أربعة وعشر عصرت أربعتين و زياتا كان حفزا يقباء إن شاء الله تبارك وتعالى أقوالا له وأفعلا له تقبالا وبقالنا نبلود ما قال له, قال له. قال له. قال له. الله أولا القيام مع القدرة أطوك نبل انتخيلنا حد أسب تطولك سكدان لوف كساب زتخاء لوف مالتي زا حمم أسب وإذا ماني حقود تسبر أسب كوفي له يسكد كم ترسوس الله سلام نعم ران بن حسين حميم ومسبس هو أنت يلمه صلي قائما تطول هذا أسب فإن لم تستطع فقاعدة تزيك الك هو في كاسجد، فإن لم تستطيع فعلى جن ترى زي الكارماني بجوبهن كاسجد، إلهما. فلا زيدا قدامي تركن أطول ناخن سجد نزخ ألم مع القدرة كلت مزدلون نمالت. إذا حدثي أن تي ترد أن نمالتيو أطول كاسجد السيتي ركن زي كألسجد كوفي لي سجد. وإذن ما دك يسجد من زحمة مسب مالتي كمون عبيتز قبرون كوفير يسجد وإذن ماني بقوب وخينوهن يسجد مالتي كالعيتي وتكبيرة الإحرام كمون تكبيرة الإحرام كنقبر كمتي الرسول صلى الله عليه وسلم زبلوه بزعبه صلاة كي يحبرونا كله تحريمه التكبير لهم من صلاة تحرمه تكبير الله وأكبر كنبل وتحليله التسليم. كنت ستر نخذ صلاة دماني أبي سعد زى تسليم كنت قبر ألا نام على إذا حديث زى أدماني رواه من على تي أخرج أبو داود في كتاب الصلاة طيب. سلذي زى أتا خالعيتي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة تحرم معاسها تكبيرة الإحرام الله أكبر مستبل انت مالتيو انت حلال زي نبري قد مسالات حرام وخونك الله الله أكبر تلك تكبيرة الإحرام طيب تنكالوا التكبيراتك يا شباب تاخونها لها واجب إلا تكبيرة الإحرام تتخونها لها ركم من أركان الصلاة بدحنا زي سالي سيتي وقراءة الفاتحة الحمد لخنكر زي أول ركن من أركان الصلاة أتي كان صور كنكر سنة سنة يقونا لهم على أما الحمد زي أسالي ركن تقونا الله مغنيات جليل ركن مخاناء الرسول صلى الله عليه وسلم تعالهم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن زحديث زمان أو رواه ماتيو حديث صحيح روا البخاري ومسلم الحمد لله يكرر الصلاة يا بولوني لمنا زي حديث زيان تاي ترد أن لا ركن مخانة ز قراءة الفاتحة الحمد لله خن كرها زيك قال كن علمو إلانا كن علمو إلانا ز سورة الفاتحة طيب عبسة بن دحرقينه خني بتعزق له يسجد كساب زي حفزانة زي الحمدو مالتي لكن أبو تاتنا يقولون أبو حقو تاتنا أديتاتنا كن علمهم ألنا مغنيات ذا الفاتحة الحمدو زي أه رو كنسل الزخوانة تراري كمتا تكبيرة الإحرام نزبلنا خمتا تطولنا نسقد الفاتحة ون سالي سيت رو كنيا كنقرأة يقبار مالتي أما بزعبة تفسير صورة الفاتحة أبدأ قدميتي كاسيت تقيسها اللقوم مالتي والركوع ربعتون ركوع نكبر كندنن مالتي حونا ست قبل الله اذا اون بعلاه انت تغون الله ركنون من اركان الصلاه واما الركوع فهو اعظم في ربي ا الرسول صلى الله عليه وسلم ركوع قبر من كله رب سبحانه وتعالى اعظمه سبحان ربي العظيم ابل ولذلك رب سبحانه وتعالى انتهي وركعوا مع الراكعين واصل كلمة الركوع تدل على الركوع ومعناها شامل بعموما دحر كويناد ماني اي صلوا مالتي خمتشاق مباز فسيرواز ولو مالتي كلهم مفسرين بعال ابن كثير وغيره ركوعها وايضا تشمل الصلاة كلها سلزي وركعوا مع الراكعين كابل رب سبحانه وتعالى ركوع صبغيرنا كنقدر قال لنا مالتيو سمح حقونا سد كنبلو وليعتي ولاعتدال بعد الركوع كمون كنملس كنقنع كن بدحر الركوع ركوع بحقنادنا نرنا مالتيو حقونا سد قبلنا حجي بها سمع الله لمن حمده لنا اتهت اطول بالنا ركوعنا كندي بصهنا مالتيو حموشته لو ما عنتي إن شاء الله خساب شوعة تخن وسدن أبزم الزلد ما شوعة نملة مالتي والسجود على الأعضاء السبعة كم أون سجود كنقبر نابايت أخن ور السجود كنقبر بالشوعة أعزمتنا كم الرسول صلى الله عليه وسلم زبلوا أب حديث انتهي لما الرسول صلى الله عليه وسلم أميرت أن أسجد على سبعة أعظم إذا حديث زي أدماني من أو رواه مالتيه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم الإمام البخاري ومسلم إذا وروا مالتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهم زي من يعزون ؟ زال مالتيه رب سبحانه وتعالى أن أسجدة نخسجد على سبعة أعظم بشوعة عظماء طيب بس كنا في كدة نحكي مسافقو الله فيكم أول مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم زيا حديث زياء, حدي زياء مستغسو أمالتيو ما رواه البخاري ومسلم وحديث صحيح أمرت أن أسجد على سبعة الأعظم فأشار إلى جبهته وأنفه ناب قنباروم أم الكتوم كمون ناب أفنجوم زيا قنبارن أفنجان كم حانتي حسبان له أمالتي كنديلنا لنا ماتيو حان قداميتي زياء قنبارنان أفنجانان بحزن والكفيني كلت ادونا زن ما يطابع تزلوا ايد مالتي شافئتنا زيئا كلا امرت خنغم بطن كندي اخونا اللواء مالتي سلسة كلتين سلزلوا امالتي طيب بدي حريزي والركبتين كندي ابرخ لنا الحمدلله خلت كندي اخو ايدا حموشته كندي تريفا كلتا طيب واطراف ال قدم أو أطراف الرجل لأصابع. شاف ناي إغرناد دماني أتابع تنا مالتيو أمريت كان قمتن. كابزين شو عتزةة حنت نديرال إلا خمرت. إلا خن ملصت عتزة يكونا مالتيو تاسجدا باطلة. ركن متعمد تجدي ف واحد السب إلا خن خم... متعمد تقوينو باطلة. خنال كام مالتي. أما بزي كمر مالتي تمرسع توخينو وي بغيغا توخينو كمل لاصال لهنا بزاروكن زيا سلاز حنتي يدو نضر حافه ابيلو وي بركو حنتي بركو حافه نضر ابيلو وي حنتي اقرو تخون الله سلاز خنتن كجل يوم ابحت سجدة بحنت اقرو كنت أدتات مالتي نزيعتهم كن علمهم يقباء مالتي بدحرية السجود مالتي والرفع منه كابو دماء كابسي السجود كنت السيء انتنا كوف كنبل دينا اممونغو خللت سجود زلا ما مالتي كوف نبل اتخاليتي سجود تقينها دماني نعاودينا تطو نبل سلازي كندي ركن وسيدنا لما عنتي؟ شوعة توسلنا لنا شوعة إن شاء الله أبسنا سنزلوا جمعات ربي بخيرتنا حنان من الإنمالتي ساعة خلال سنزل الله أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته